بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يضاهرون منكم من النساء ان امهاتهم ان امهاتهم الا الائ ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور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 والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتم المسا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فَاتَّقُوا حُدُودَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ